وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بعثنا عَلَيْكُمْ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 وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعَادُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا هُجُوهَكُمْ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 لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد الصنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه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 من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن مريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًا نُمِدُّهُمْ آidًا وَهَاؤًا أُولَئِكَ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ففضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخذولا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 فقد جعلنا لوليه سَنَةً فلا يسرف فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً وأوفوا الكيل إِذَا كلتم وزنوا بالقصص المستقيم ذلك خير وَأَحْسَنُ تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إِنَّ السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا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 ولا تجعل مع الله الهًا آخر فتلقى في جهنم متلقا في جهنم مدومًا مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا, ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه الهه كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا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 انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا اننا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجاره او حديدا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 وتقنون إلا بثم إلا قليلاً وَقُل لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِيناً رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ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 قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أَمْ لَآئِكَا الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ان عذاب ربك كان محذورا وان من قرية الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة او معذبوها أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا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 ونخوفهم فما يزيدهم إلا طوياناً كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا, فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنك لا لأحتنك نذريته إلا قنيلا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 ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر طل من تدعون إلا إياه لَمَّا نَجَّاكُم إِلَى الْبَرِّ أَغْرَفْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخْسِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُونَكُمْ وَقِيلًا أم أمنتم فِيهِ يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم, فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيورقكم, فيورقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا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 يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أُوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى, فهو في الآخرة أعمى واضل سبيلا وان كادوا ليفتنوا عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره وَإِذَ انْلَقَتْ قَضُوكَ خَلِيلا وَلَوْلاَ أَن ثَبَتْنَاكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاَ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا الَّلَّهُ يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةً مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا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 وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَنَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وقل جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الباطل إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا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 بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَنْ تَجِدَ كَبِيرًا عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إن فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القران على بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله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 عميا وبكم وصما ما آواهم جهنم كلما خابت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بانهم كفروا بآياتنا وقالوا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 فَأَبَذَّ الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُل لَّوْ أَنَّتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّمَسَكْتُمْ قَشِيَّةً إِن فَانَقُوا وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا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 السموات والأرض بصائر وإنني لا أظنك يا فرعون مثبورة فأراد أن يستفزهم من الأراضي فأورقنا فأورقناه جميعا وَقُلْنَا من بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضِ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ الْآخِرَةِ جِعْنَا بكم لَفِيفًا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه عن الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به من قبله اذا يتلى عليهم يقرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا مفعولا للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا